هذا حزب من الأحساب لسيدنا أبي الحسن الشافلي قدس السره رواه ابن عطاء الله الإسكندري في لطائف السنن من غير تسمية وذكره ابن الصانع أيضا في درة الإصرار لكنه أذكار متفرقة وستأتي سورة ذلك في أذكاره أذكاره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 والذي يميتني ثم يحين، والذي يضمى ويغفر لي خطيتي يوم الدين، رب هب لي حكما الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والزفتا جنة للمتقين ودرزت جهنم للغاويين سبح لله ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولم الولائق المظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على الأرش يعلم ما ينج في الأرض يعلم ما ينجف الأرض يعلم ما ينجف الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يُولِجُ الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو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 والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا ولا الآخرة تغير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآمى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعوالهم ين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أنفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لعدود الله وبشر المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوء مؤرغون والذين هم للزكاة فاعينون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتغاور ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم معاتهم راعون والذين هم على صلواتهم يعافضون أولئك هم الوارثون الذين يلثون الفردوس هم فيها خالدون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَمُلَائِكَةُ مُنْعَادٌ وَالَّذِينَ هُمْ نِأْمَانَتِهِمْ وَأَهْتِهِمْ رَاعٌ وَالَّذِينَ هُمْ شَهَادَتِهِمْ قَايمٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ هُؤَلَاءَكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمٍ اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الذكر ونسألك السرع الأسرار الناعمة من الأسرار حتى لا يكون لنا مع الذنب والعيب قرار واجتبينا واهدنا إلى العمل بهذه الكلمات التي بصدتها على نسان رسولك وابتليت بهن إبراهيم خليلك فأتمهن قال إني جاعلك للناس ما ما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين أجعلنا من المحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح وأسألك بنا سبيلا إمة المتقين بسم الله وبالله وبمن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Hasbi Allahu ve ni'mal vekil. Radyitu billahi ve tevekeltu alallah. La kuvvete illa billah. Eşhedü illa Allah ve la şerike le ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbighfirli ve ve الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهتنا صراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء رب إني ظلمت نفسه ظلما كثيرا فاغفر لي وتب علي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا علي يا عظيم يا عليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا عيو يا قيوم يا أرحم الراحمين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا حيو يا قيوم يا رحمن الراحمين يا رحمن يا رحيم يا من هو, هو هو يا هو يا أول يا آخر يا ظاهر يا باط تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صلني باسمك العظيم وهب لي منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئا واجعله لي منه وجها تقضي به الحوائج للقلب والأقل والروح والسر والنفس والبدن ووجها ترفع به الحوائج من القلب والأقل والروح والسر والنفس والبدن وادورج أسمائك تحت أسمائك وصفاتك تحت صفاتك مفعالي تحت أفعالك درج السلامة وإسقاط ما تنزل الكرامة بظهور الإمامة وكمل في ما بتلئت به إمتلودا من كلماتك وأغني حتى توني بي وأحيني حتى تحيا بي ما شئت من عبادك واجعلني خزانة الأربعين من خاصة المتقين واغفر لي فإنه لا ينان عهدك الظالمين طاسين آمين أي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا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 Lem yanidu ve lem yuladu ve